ايه ايديسيون السلام تقدم ريزكي ايه ودي بغطح من سروال وحنال الصنزوب لنوردين صغير ايه خالد صغيري من اس ناس الغربة ايه عدو كريمة Alma, em mira set. Hey, you see the football? Love that.